واحسن خلق الله خلقا وخلقةً وانفعهم للناس عند النوائب واجود خلق الله صدرا ونائلا وابسط لهم على كل طالب سن خلق الله خلقا قل انو خلقه وانفعهم للناس عند النواي أجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالبين وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سامين للعظائم خاطمين ترى اشجع الفرسان لاذ بظهره اذا حمر بأس في بئس المواجب واحسن خلق الله خلقا و خلقة و للناس عند النوائب و خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالبي وآذاه قوم من سفاهة عقلهم ولم يذهبوا من دينه بمذاهب دينه بمذاهبي فما زال يدعو ربه لوداهم وإن كان قد قاس أشد المتاعب وما زال يعفو قادرا عن مسيهم كما كان منه عند جبذة جذبه وما زال طول العمر لله معرضا عن البسط في الدنيا وعيش المزارب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدراً ونائلاً وأبسطهم كفاً على كل طالبين بديع كمال في المعالي فلا مرؤون يكونوا له مثلاً ولا بمقاربي أتانا مقيم الدين من بعد فترة وتحريف أديان وطول مشاغب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله